هل الصوت <تصفيق> الله يحفظك من <خلص> كل نكمل نبدا <تصفيق> الحمد لله وكفى وسلاما على بديل الذي اصطفى رساله النبي محمد والأمين الصوت المصطفى رصدته <تصفيق> الكرام قريباتي العظام اصحابي الكرام قريباتي العظام المستجنين الشرفه وبعد إخوتي الكرام نبدأ بالكلام على المعاملات وصلنا في المحاضرة الماضية وقفنا عند قول المصنف وبايع شيء موصوف في الزم فجائز وبايع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز هل وصلنا إلى ذلك؟ ممتاز ممتاز. نعم المشاهدة والتعين أنا لابد أن نعلم أنه إذا كان المبيع مشاهدا أمام العقدين وحاضرا عند العقد وراه المتعقدان. وتعتبر الرؤية عند عند التعاقب. ويأتي رؤية الوكيل معن الأسير. صح بيعه ولا ولم يذكر أو لم يذكر مقدار ولا سبته. كما إذا باع هذا السو المشار إليها أو هذه السيارة أو باع هذه الصبرة من القمح بكذا. البيت بحصول العلم بالمبيع بين المشاهدة ويشترط مشاهدة المتعاقدين للمبيعة. يعني هو لابد أن لانه احنا بنلتمس لما لما نتكلم على مساءة رؤية المبيع? السؤال له للزوم. لما لما لما, لما نتكلم عن مساءة المبيع? لما الخبر يكون مقدرا أيضاً يعني هذه وجه أنها تكون موصولة يا أمو عبد الله الخبر أيضاً يكون مقدراً في هذا الباب كما قدرتم جوابها يقدر أيضاً خبر في هذا الباب يكون موصولة أيضاً في هذا الباب لكن مشاركة جيدة نعم انا أقول هنا لما لما قلنا بأنو يعني الكلام عن مشاهدة لما حسم الجهلات يحصل بالغرب حتى لا يكون غلراً انتفال الجهلة الغرب ممتازين هو كله أتا بأن حتى انتفاء الغر انتفاء الغدر الغرر هذا اسمه لازم لازم الجواب هذا لازم الجواب وأيضاً مش مهندسة قالت للغرر نعم صحيح هذا لازم الجواب وأصل الجواب الرضا أصل الجواب لأن بالرؤية يكون الرضا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما إنما البيع عن طراض إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وعدم الرؤيا لا يكون هناك طراض فيكون نزع كما قلتم ويكون السبب في ذلك الغرر لذلك لا يصح بيع الأعمى وشراءه في الأصح لما أنه لا يرى وهذه مادة نزاع وهذه مادة نزاع ولا يجوز بيع العين الج... الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها يعني وجهل هذا الجنس والنوع فلا يجوز باية ولأن هذا يقع تحت الأصل العظيم سلس المعاملات هنا تحت الأصل العظيم الذي أصاله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فإن بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير وإن كانت العين غائبة وذكر الجنس والنوع والصفة والصفة يعني حدد له بالأوصاف فلا يصح البيع في الجديد جديد فلا يصح يعني المذهب الجديد لا يصح لأن فيه الغرر والجهل بصفة المبيع عند العطس فيه الغرر والجهل بصفة المبيع عند العد. المذهب القديم يصح بين العين الغائبة ويذبك في للمشتري الخيار إذا رأى المبيع لرواية وأن كانت رواية ضعف لكنها مهمة وهي من اشترى ما لم يره فهو بالخيار عند رؤيته من اشترى ما لم يره فهو بالخيار عند رؤيته وأيضا عصمان بن عفان ورد الله مرضاه باع عرضا من طلحة بالمدينة لم يرها فقال طلحة إنما النظر إلي لأني بعته مغين فتحكم على الأجوال من فقضى أن البيع جائز وأن النظر لطلحة لأنه تعب مغيا، انا واشترى شيئا لم يره على وصف فإذا راى إما يقول بإبرام الصفقة إما بعدم إبرام الصفقة، فجاز البيع مع الجهل بالصفة وقال بحنيفة ومالك وأحمد اليمور علماء الصحب، ولم يأخذ الشفعي بهذا القول في الجديد، لا ولم يثبت خيار الرؤية، قال لأن حديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا راى حديث ضعيف لم يصح. فإن كان الحديث ضعيفا فعنده قاعدة تامة فالجديد له له ما له من القوة وهي قول القاعدة كلها مبنية على قول السلام أنه نهى عن بيع الغرض نهى عن بيع الغرض يقول المصنف وبيع شيء موصوف وبيع شيء شيء موصوف موصوف في الزمة فداء هذا السلام هذا السلام وهذا شأت إن شاء الله تصير في قول السلام من أسلم فليسلم في المعلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وشروط السلام كما قلنا بأنه يصدر المال كليتاً عند التعاقد يستلم المال كليتاً ويكون هناك موصوف في الذمة وفي تاقيت معلوم وعند التاقيت يأتي ليأخذ الموصوف فان وجد المواصفة منطبقه صح التعاقد ذلك ولا عليه وهذا سيد تفصيل تفسير قال فجائز وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز هنا أبيع عين الغائبة لم تشاهد يجوز هذا في الجديد هذا في الجديد والقديم كما بياننا قبل ذلك هو متوقف على رؤيته يعني أصح البيع على الرؤية فإن رآها وارتضى بها صح هذا فإن بها صح ده. وإن كان على عين الغائبة لم يرها المشتري ولا البائع او لم يرها أحد العاق المتعاقدين وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم ترى يعني عنده في المرسد هو قال له سياره, سيارة عندي سيارة سكودا الماني مثلا نوعها هكذا وهي موجوده في الوكاله في الشارع الذي بعد هذه بعد المكتب الذي جلست اعقد فيه سيطور نشبه له عين الغائبه يطور نشبه عين الغائبه صحيح فهنا نقول في صحه البيع في ذلك, في ذلك قولان احدهما صح وهو نص عليه في القديم, في القديم. طبعا للرؤيا والقديم دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ما لم يرى فهو بالخيار من اشترى ما لم يرى فهو بالخيار ما لم يرى انا, معليش سمحوني. أنا لازم اضر الطالب العلم عن يفهم الدليل وش وجه الدلاله من هذا الحديث على صحة البيع من اشترى ما لم يرى فهو بالخيار إذا رأى وش وجه الشاهد ووجه الدلاله من الحديث على صحة البيع هذا دليل القديم المذهب القديم عند شفي أنه يجوز هذا البيع ويصح والمذهب الجديد لا يصح لعموم قوله السلام نهى عن أبيات الغرر اقول هنا هذا الحديث من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه وين وجه الشاهد لصحة البيع وأين وجد الدلالة من هذا من من الشيء من الذي قال ذلك أم أم مريم ممتازة ممتازة أم مريم الله الله يهديك ويهديك, ويهديك. الجميع يا رب الله ما ذن هذا الجميع لا ممتازة. نعم ما دام له الخيار فالباقي صحيح طب يعني هنا خلاص خلص أنا أقول وجد الشاهد ما دام الخيار إذا أنت تولي تولي الإجابة على على وجه الطلب كده أتيت وجه الشاه الصحيحه اكثر الناس إذا وقفوا اذا فوق فقوا متوقف على قبول المشتري او قال اشترى ثم قال في الخيار يا سلام <تصفيق> سالف طبعا انا مش عايز انقل ما اكملي اكملي يا عمر اكملي طبعا نورك ماشي هو را اجابتك صحيحه واجه الدلالة من الحديث انه ما دام له الخيار اه لا لا الاجابه كلها كاملة هنا الان انا اللي وهنت ما دام الخائف البايس عمو ممتاز ممتاز ممتاز هو المعنى هنا وجه الشاهد انه قال فهو بالخيار اذا راه. هذا وجه الشاهد وجه الدلاله لا يجعله مخيرا الا بعد ابرام العقد ما يجعله مخيرا الا بعد ابرام العقد يعني لما لما جعل له خيارا معناه انه ايش اتم العقد معناه انه انه اتم اتم العقد طبعا المستر اكثره في الاجابات ادى الاجابه الصحيحه يبقى هنا في عند عندما يقول علماؤنا في القديم يصح ويصح لأن الحديث من اشترى ما لم يرى فهو بالخيار إذا رأى وهذا قول جمهور العلماء صرحت وقلنا موافقة الشفع مع الجمهور أولا لنا من انفراده في هذا الباب لأن الجميع قالوا أن المسألة أيضا تصح إذا رأى وقبله فإن العقد يكون قد أبرمه ويكون على الصيح والبيع عطى عن طراد فبالرؤية قد تراضى أو تم الرضا تم الرضا وفي الجديد أنه لا يصح لامرين الأمر الأول أن حديث القديم حديث ضعيف والقاعدة عند العلماء الأحكام مفرع على التصحيح. الأحكام مفرع عن التصحيح. ممتاز. وعنده حديث يبين أن العقد لا يصح. وهو قوله نهى عن بيع الغراس. نهى عن بيع الغرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة الفضيلة الكريمة. نهى عن بيع الغرر وهذا قاعدة عامة تبين لنا أنه, أنه إن لم يرى فالغرر موجود ومادة النزاع موجودة إذن التعاقد لا يصح وبيه قال الأئمة الثلاثة وطائفة من أئمتنا وأفتوا به أفتوا طبعا بالقديم لا بالجديد بالقديم لا بالجديد ومن المباغ والروياني وقال أنه بشارع ماذا وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة التابعين وهو أنه يصح إذا رأيه لو قول القديم للجديد قلت ونقل ما عن جمهور أصحابنا وقال نص عليه شفعي في ستناه هذا واحتجوا له بحديث وهذا حديث اللي به هو حديث من اشترى ما لم يرى فهو بالخيار إذا رأى هذا حديث ضعيف فيه عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي كذبه بعض العلماء وهو ضعيف ضعاف الضرقنية وغيره والجديد الأظهر ونص عليه شفعي في ستناه هذا أنه لا يصح لأنه غرر فقدناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحيح أن نقول مادة الرضا تحدث تحدث بالرؤية مادة الرضا التي بينهم تحدث بالرؤية فإن فإن توفرت مادة الرضا صح ذلك وقوله هنا في المتن وبيع عن وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز في قول لم تشاهد يأخذ منه أنو إذا شهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنما يجوز يعني عند التعاقد قال السيارة سكودا وفيها كذا وكذا منوصفات والسماء يعني مرأى قال أنا أشتري طلع ما هكذا شيء وهو التعاقد أتولى بالسيارة فراغ لماذا ذلك أنه لم تشاهد حين حين حين التعاقد والجبل والقبول لكن ما تم الفراق إلا بعد ما رأه هذا هذا على القديم والجديد أنه يصح البيع فإذا إذا رأه الع العبد كان جائزا وهذا في تصيره أنه إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالسيارة كالحديدة كالأواني كغير ذلك لا تتغير في المدر ومتخلها بين الرؤية والشراء صح العقد لأنه لما حدث الإجابة القبول تتمت إجابة القبول لابد أن يراها فلو كان عنبا مثلا اشترى عنبا قفص من العنب وقال له هذا العنب بناتي وفيه كذا وأتى بالمواصفات قال قبلت عند التعاقد. فقبل أن يمشي عن مجلس العقد أتوا له بالعنب بالق هذه مسألة ننظر فيها يعني ما المدة التي كانت بين التعاقد وبين الاتيان بعين السلعة لو كانت المدة طويلة هذا ايش ما يصح التعاقد به لماذا سيكون فيه غرر ومادة نزاع ليش لأنه يمكن يفسد يمكن الحرارة الشديدة تجعله يفسد ممكن يحدث شيء ما يحدث ويعتريه ما يعتريه. من مطر شديد مثلا كان طمر ومطر شديد يأتي البلل ويفسد منه شيئاً فإن كان في المدة متخلب الرؤية والشمس والشراء لا يتغير منه شيء كالسيارة كالحديدة كالأرض كالبيت كالقطار فإنه يجنس سهل الأرض الحصول لعلم المقصود منه ثم إن وجدها كمرأة فلا خيار له إلا ضرراء وإن وجدها متغيرة في المدى أن الأرض صحيح ولاه الخيار إن وجدها متغيرة مع أدفاق تعالى ولم انتبهه هذا على القول الجديد ولم يفارق مجلس الأرض المدة غريبا من رأى ما يسرع فساده من الأطعمة فالبيع باطل لما البايع باطل لما لأنه اشترى اشترى بغرر لما حصل جاب القبول قال انا اشترى بطيخه اشتراها وشده الحرام بتفسدها فلما جالت ساعة, ساعة حتى اتوا بالبطيخ فاتوا واددها فاسده قال هذا ما صح انا ما اشترى والعقد باطل لانك غررت بي ولان مادة الشراء يسرع اليها الفساد فإن أصعت بها وقتيت بها في مجلس العقل كنا قد قبلنا وإلا فلا, فلا, فلا قبول وإن مضت مدة احتمل أن تتغير فيها أولا تتغير أو كان حيوان في الأصحى أن الأصل عدم تغيير فإن وجدها متغيرة فلاه الخيار إن وجدها متغيرة فلاه الخيار في هذا باب المهم أنها لا تكون فاسدة لكن حدث فيها بعض التغيير له الخيار ليس أنها ليست على الوصف المنطبق اختل فيها وصف. فلو اختلف قال المشتري تغيرت وقال البائع هي بحالها فالاصح المنصوص أن القول قول المشتري مع يمين لان البائع ادعى علي. هنا هذه مساله بده تطبيق من قاعده عامه عند الاختلافات يا اصحاب الزوم ما هي القاعده العامه عند الخصومات والاختلافات هناك قاعده عامه ترسم من اجل من اجل الانفكاك والحيلولة دون التنازع عند عند عند المختلف ممتاز ممتاز يا أفاق. ممتاز قول النبي صلى على المدعي واليمين على من أنكر البيانة على المدعي واليمين على من أنكر إذن إذا إذا قال البائع هي بحالها قال المشتري بل تغيرت فالقصد هنا أن نقول عندنا قاعدة عامة في هذا الباب البيانة على المدعي واليمين على ما أنكر سلف أيضا أجاب هذا الجواب صحيح فهنا نقول هنا هنا الآن أيضا في هذا الباب لابد من النظر الصحيح على من المدعي ومن ومن الذي ومن الذي يكون مدعى عليه لان المدعي يطالب بالبينه والمدعي عليه لابد أن ان أ أ أ أ ان ياتي باليمين لأنه الذي انكر هناك خلاف لكن الاصح المنصوص عليه ان القول قول مشترك لان المدعي هو البائع ممتازة, ممتازه المدعي هو البائع فان كان البائع يدعي يد يد نعم اذا يدع علي العلم هذه سوف لم يقبل كما ادعى اطلع على العين فالبائع هنا مدعي والمشتري منكر فقلنا إذا القول قول المشتري بيمينه ان أقسم ان اقسم انها متغيره فالقول قول ان أقسم انها متغيره فالقول قوله, إن قوله ما دام قد اقسم Иллова, иллова. Иллова, иллова. صحة <تصفيق> البيت <تصفيق> شروط صحة البيت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مز Karere تصفيق> <ليلا> المصنف رحمه الله تعالى هنا شروط البيع هنا شروط البيع من الأهمية بمكان تعلم هذا البيع صح ما صح وصحة البيع مع أننا هنا نقول يقول يقول هو صح بكل منتفع به مملوك ولا صح بيع النرسة وما لا منفعته فيه هذا ما ما هو هي عندما يقول صح بيع, بيع كل طاهر هذا ما معناه الآن الآن احنا قلنا بأن الأصل في البيوع الحرمة الأصف البيوع الحرم في البيوع, الحرمة في الأصل في البيوع المنع، فوجدناه يعدز هنا البيوع يقول واصحبا يقول الطاهر منتفع به مملوك نائمون نائمون ونائمات والنوم في في طلب العلم غفلة والغفلة لطالب العلم لا تجعله ثقه ثبت خز منه نائمون ونائمات سيب المكسر الخلاص هم هم فهمين وعارفين الزوم ال ال الأصل في البيع إيش؟ كيف معي؟ كيف معي؟ وأنا قلت أن الأصل في البيع الحرمة. الأصل في البيع ايش الحل. الأصل في البيع الحل. قال الله تعالى: نعم أنتم استغربتم إذن عاودوني قلولي أخطأت أقول استغفر الله أرجع عن خطئي. أليس هذا طريد طريد العقل الذي فيكم؟ نعم. الاصل في البيع الحلال الاصل في البيع الحل. فمعنى هنا ان ياتي هو ويقول واصحبها كل طاهر منتفع ادع ده ادع ايه ده في البيع كل طاهر ده يقيده اهو الان ده يقيد يقيد يعني يخالف الاصل صح ولا لا ان الاصل بان كل بيع حلال الاصل ان كل بيع حلال والدليل يا طالب العلم سال الاستاذ التلميذ ما الاصل في البيوع قالت الطالبة المددة الأصل في البيوع الأصل في البيوع الحل ممتازة ممتازة يا سيد الأصل في البيوع الحل فسالت عن الدليل فما هو الدليل؟ أمريم ما هو الدليل على نصر向 الأصل في البيوع الأصل في, في البيوع الحل هداكم الله يا أهل المكسر ما شاء الله سرعة الإجابات عندكم انا والزوم سيكوننا كذلك إن شاء الله سيكون أسرع بإذن الله ممتاز ممتاز أو لا ممتاز أو لا ممتاز وأحل الله البيعة وحرم الربا ممتاز ممتاز إذا قلت على وأحل الله البيعة هذا رأسي في الحلم جاء المصنف يعدد لنا ما يحل يبعد هو قيد يبعد عند تخصيص يبقى عندما يقول هذا يصح وهذا لا يصح هنا لي بكل قوه اقول له اين الدليل انت خالفت التاصيل العام فان خالفت التاصيل العام وجب عليك ان تاتي بالدليل ان خالفت التاصيل العام وجب عليك ان تاتي بالدليل فهنا الماتن يقول ويصح بيع كل طاهر طاهر طاهر واحد منتفع به اثنين مملوك ثلاثه وهنا أتى بالمفهوم هل أن يجعله منطوقاً ولا يصح بيعه عيني ناجسة ولا منفعها فيها فما أنا يقوله أنا مملوك ليش لم يقول أنا مملوك الكلام على مسائل المملوك والوكالة وغير ذلك سأج تفصيله فيه فبايد النور قال ويصح كل طاهر ضع خط تحتها واحد يخرجوا إيش يا شطار أهل الزوم هذا قيد يخرجوا دائما لما تراه يصرحوا بالتقييد أراد الاحتراث الماتنوا إذا, إذا رأيته يصرح بالتقييد أراد إيش؟ أراد الاحتراز ممتازم مريم رضي الله عنك إذن هنا كل طاهر إذا قيد أخرج الإيش؟ النجس قيد أخرج النجس وصح بيع كل طاهر إذا بيع النجس لأجلس. وهو صرح به ونقل يا صاحبين عين النجس منتفع به إذن قيد يخرج كل ما لا نفع فيه كبايع القرد. صح؟ القرد ينتفع به ولا ما ينتفع؟ الأسد الفهد النمر ينتفع به ولا ما ينتفع؟ أجيبه. ينتفع يبقى لا. بيع. آسف بيع بيع بيع مثلا حشرات الأرض. اجمالا بيع دون التسمية. بيع حشرات الأرض. فالانتفاع فيها. فلا يصح البيع كالحشرات و... سالف قال الحشرات و... و... وعدد لنا طول حشرات الأرض. خشاش الارض خشاش الارض الذي لا منفعه فيه يبقى إذا نبقى معه في القول شروط خمسه لاصحه الم... لأن شروط دي شروط شروط المعقود عليه شروط المبيع شروط اذا توفرت في المبيع صح البيع به شرط الشرط الاول ان يكون طاهرا الشرط الثاني ان يكون منتفعا به الشرط الثاني الثالث ان يكون المبيع مملوكا لمن اقاله العبد هذه شروط الثلاثاء ذكرها الماتن إنه شجاع أبي, شج... أبي أبو شجاع هناك شروط أخرى الحق شروط خمسة ليس الشرط ليس شروط كما ذكر هو الشرط الرابع القدرة على التسليم القدرة على تسليم المبيع لأن عدم القدرة مادة نزاع عدم القدرة مادة نزاع الخامس الشروط كون المبيع <تصفيق> معلوما ولأن الجهل غرر الجهل غرر والغرر مادة نزاع الآن سيأتي سؤالي للافاضل اصحاب الزوم قلت ان يكون البيع معلوما صحيح وشد دلالة, وشد دلالة على أن, ان بيع المجهول لا يجوز وايضا خلاص ماشي بيع المجهول احنا قلنا اقسام الجهال انا اريد هذا السؤال اريد الاجابتين اريد الدلاله على ان بيع المجهول لا يصح وايضا تعداد الجهال نعم يا صح ستأتيك يا مروة انتظري انتظري في قاعدة سقية تقول من تعجشان خبل أواني عقب حماني ستأتيك امثله كثيرة حتى تتعاملين بها لتعلمي كيف تكون مروة الثلاثة أتى بالإجابة لكن أنا أريد إجابة منكم انت طيب أنا أريد أن بيع المجهول لا يجوز وتعتاد الجهاز وش الدلالة السؤالي واضح وش الدلالة عن بيع المجهول لا صح ممتاز أهل الجزائر تحضرونك الشمس المشرقة لو كانوا يعقلون أهل الجزائر لو لو لو اشراقه جيده ان كانوا يعقلون ممتازين ممتازين الحمد لله كاننا نهى عن باء الغرب فالجهه الغرب صح طب تعداد الجهاله كم جهاله الجهالات فعجال جهاله غرب ولذلك نهى ان عن الغرب جهاله عين الله اكبر ممتازة حسناء جهاله عين وجهاله كيف وجهاله إيش وصف الصفة وجهاله نوع ممتازين ممتازين وجهال أكم بقي لكم جهالة واحدة جهاله إيش جهالة الأجل مع جهاله الثمن جهالة الأجل مع جهالة الثمن ممتازين نأتي الأول وأنه لا قال كونه طاهرا يبقى بيع كل طاهر يصبح المسك بيع المسك رائحه المسك الطيبة وهذه هذه من أفضل ما يكون تعاملا بيع المسك يصح ام لا يصح؟ نعم يصح لان بيع المسك طاهر. بيع الدجاج يصح لان الدجاج طاهر المذبوح طبعا على على على على ذبح الاسلام بيع الغزال اصطاد غزالا فباعها بيع الغزال يصح لأنها طاهر صح لا بيع الخنزير حرام بيع الكلب حرام لما للنجاسه بيع الميت حرام لما للنجاسه منتزين منتزين بيع الكحول بيع الكحول وفاء قالت لا يصح لما لا يصح يا استاذ وفاء ام مريم ايضا قال بيع الكحول حرام لما لما لما, لما؟, لما؟ قالوا بقى الكحول حرام لأنه عند الإيمان الأربعة أنه نجس فيحرم ليس بيه ضرر ولا أنه مسكر لا لأنه مفيش حد يشرب كحول ده الحمير ما يشربهش كحول يعني الحمير مش يشربه الكحول ليسكره ده ليموت وينتحره يعني ما في ما في ما في في أحد يشرب كحول مركز جدا وشديد شوفونا أسيا قالت نحرمه إلا ما يستعمل الطب هذا فيه نظر لأن الكحول هل هو طائر أم نجس؟ خلص خلينا مع الإيمة الأربعة ومذهبنا على النجاسة حل بيعه لأنه لأنه ناجس بيع حل بيعه لأنه ناجس نعم بيع الخل اريد بيع الخل أهل الزوم وبيع الخل يحل ولا ما يحل ولا كل النفع أهل المكسر لا سبحان الله فضلتي ماشي وبيع الخلية صح لما يصح يا لا لما لما حلال اذا كان شرعيا فبنتها كذا دي, دي فلسفه بقى دي فلسفة. يا استاذ انا قوي دي فلسفه بقى كيف ما معنى قولك حلال اذا كان شرعيا ام ما خلاص اجابت عنك يا الجزائريه يعني خلاص اجابت عنك إذا تخلل بنفسه إن كان خمره فتخلل بنفس لكن لو تخلل الإنسان لا يصح أن يباع يبيع لأنه نفسا لما قيل له في الخمر بعد ما حرمها وكل إكتم قال أنا جعل خلا قال لا قال لا جيد إذا بيع الناس حرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن زيابر الله رضي الله عنه وأرضاه وهذا حديث سهل بخاري ومسلم متفق عليه وأصحاب السنن إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميت والخنزير والكلب والاصنام شوف حرم بيع الخمر، الخمر الخمر نجس لانه ما يقال انه, إنه في بيت لا أن العله في التحريم في التحريم قناه وصحيح لا لا يقولون بإيش لا يقولون الصحيح ان العله في هذا اقتران جميع كل المقترنات هذه كلها تتفق على النجاسه بيع الخمر نجسه الميته نجسه الخنزير نجس يبقى لأن الاصنام نعم نجسه طب الاصنام نجسه هم طب حتى عشان الوقت يجري علينا نعم الاصنام ناجسه ناجسه لسه نعم الاصنام ناجسه نجاسه معنوية نعم لانه لانه لا ليش ناجسه ممتازه يا صاحبي من هذا استهلاك الخل لا لا لا لا لا اجيبك لا لا بعد الدرس الاصنام الاصنام لأنها تعرض لا تعوض بدون الاذاه ولا فكاس لان معنوية وايضا قد ورد ان تسلمناها عن عن ثمن الكلب قال ثمن الكلب خبيث وحلوان الكاهن خبيث وثمن الحجام خبيث الحجام الحجام مع مع فهو حلال لان النبي احتجم واقطب طيبه الاجره لكن ثمن الكلب خبيث لانه الكلب نجس ولذلك ان الرسول قال اذا, إذا, إذا جاءك اطلب ثمنه واملا كفه بالتراب وين الملكية الان أين أين شمال أفريقيا؟ وين الملكية الآن؟ أريد أفهم وين الملكية الآن؟ يقول أم لا كفى بالتراب وهم يقولون ابن سحنون من الملكية يقول وأجز بيع الكلب لمن يأكله كلام صراحة هذا مذهب شاذ صراحة هذا مذهب شاذ والحديث صريح كلب الحراسة هم يقولون صاحب بيع للقائلين السلام نعم بيع الكلب أو سمن الكلب إلا إلا كلب حراسة هذا حديث شاذ لم يصح. حديث شاذ لم يصح. فثمنوا الكلب خبيث لما أنه ندس لا صح بايع ولا شراه. حتى ثمن كلب الحراسة أيضا كلب الحراسة خبيس لا يصح. ثمنوا لأنه القاعدة الأصولية عندنا يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. وحديث إلا, إلا كلب الحراسه وكلب هو حديث شاذ كما أعله النسائي وغيره مع أن فيها منافع مع أن أشوف والآن هي حرام مع أن فيها فتطعمها للجوارح وتأخذ الودك تجعله زيتا فتستصبح به هي منافع الآن فلذلك لما نهى عن البيع عن الثمن لم ينهى عن المنفع يعني يجوز المنفع يجوز المنفع يا جابس ويطلع بوذاكيها السفن أيضا والكلب يصيد ويحرص ومع ذلك ثمنه خبيص حرام لذلك العلة هنا لتيلاشة العلة العلة الانتفاع بل العلة العلة النجاة لا يجوز باية هذه كلها لأنها وهذا في الشرط الأول فقط وشرط أن, تكون أن يكون المبيعة طاهرا وهناك بيع قد يكون فيه نجسة لكن يمكن تطهيره فإن كان ممكن تطهيره فهذا يباع على أصله على الطهارة يعني ثوب عليه النجسة نقول البائع صح يا رجل انت قلت باي النجس حرام قلنا نعم لأن هذا ليس نجسا هذا طاهر لكن فيه نجسة يعني هذا طاهر متنجس لكن نقول الطاهر المتنجس نوعان طاهر مم متنجس لا يمكن تطهيره مرة ثانية. كطعم شابلة يوقع فيه نداس. وطاهر متنجس يمكن تطهيره كالثوب يقع عليه نداس. فلم يمكن تطهيره كك كالعسل. كالعسل، كالدبس، كاللبن اذا وقع فيه نداسة وتحلل وغيّرت طعمه ونروح وريحة قلنا هذا لا يجوز بيعه لانه لا يمكن أن نفكك عن إيش عن نداسة حالات الجزئيات الجزئيات فلا يمكن أن نفكك عن عن النداس فلا يجوز بيعه. و ولذلك نقل بعضه لما النووي قال أجمع لما هنا على الانتفاع وأما الأذان المتندجسك ونحو تونحو يمكن تصيروها في وجهان صحهما أيضا لا ليش لأنه اختات الجزيات بالجزيات اختات الجزيات هنا نقول لا صار حلولا فلا فلا يمكن تصيروا لأن الإسلام سئل عن الفارة تموت بالسمن فقال إن كان جامدا فالقوها وما حولها لأنه لا يأثر في ما حولها يعني في البعيد عنه وإن كان ذائبا فاريقوه هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف هذا حديث شاذ الذي قال فإن كان وإن كان ذائبا فاريقوه هذا حديث شاذ صحيح أنه قال إن كان, إن كان جامدا فأقوا محولها واطرحوه وكلوا سمته فلو أمكن, أمكن تطهيره لا يرج إراقته لأنه إضاعة ما معناه صلى الله عليه وآله عن إضاعة المال بأبيه وأمي كما في البخاري إن الله قال لكم ثلاثا قيل قالوا إضاعة المال وقصة السؤال يبقى كل ما أمكن تطيله كالثوب كغيره ولا بتطيله ولا ولا ولا ولا ولا, ولا قطعه ولا ولا ولا إراها إراقتة لأن فيه إفساد المال وإفساد المال محرم لا يجوز خذ قاعدة عامة ال الهبة وفرن على البيع يعني كل ما جاز بيع وجزا هيبته كل ما جاز بيع وجزا هيبته هذا المنطوق. يبي إيش المفهوم يا أهل الزوم قاعدة عامة قاعدة في المعاملات احفظوها رهدا كل ما جاز بيعه جاز جاز هيبته وانجازت إيجاراته أيضا وجزا رهمنه هذا منطوق إيش المفهوم يا شطار كل ما نجوز بيعه على ما جبتوا ممتاز حسناء نعم هذا صحيح فكل ما حرم بيع حرمته ممتاز حرمته إيجارات حرمته إلا في الكلب فالخلاف فيه ظاهر بين العلماء أنهم قالوا, قالوا قالوا منتفع به وزي قال العلماء هل يجوز هبة الزيد المتنجذ والصدق به قال القاضي لا ما يجوز وقال الرفاعي وجب أن يكون فيما ما في هبة الكلب من الخلاف ثابت الكلب فيه خلاف وأن كان الراجح جواز هبة الكلب يقول وإن أن النووي ينبغي أن يقطع بصحه الصادقة به الاستصباح ونحو للانتفاع لأنه منتفع به يعني لو وهبوا لمجال الانتفاع صح ذلك لأن الشرع قد أجاز أجاز الانتفاع فإن فإن, فإن فإن وجدنا محل الجواز قلنا صح صح هنا الهبة لكن ما صح البيع لانه حتى لو كان في جواز الانتفاع فان النبي مع الانتفاع حرم الثمن بل وقال المتولي من الشافعيه يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها هذا بالنسبه للشرط الاول والشرط الأول هنا كما كنا هو شرط ايش شرط اطهار الشرط الأول في هذا الباب هو شرط الطهارة واما الشرط الثاني وهو أن يكون منتفعا به طبعاً منتفعا به قيد يخرج ما لا نفع فيه كحشرات الأرض فانه لا يصح بيع ولا شراء ما لا نفع فيه طبعاً من ذلك ايضا كعيش، كالألعاب النارية الصينية عند الأعراس الأفراح فيها لكن هناك وجه يقال ينتفع به معنوياً وتدخل السرور على الناس وهذه النظر في البهرج الذي يكون في السماء فيه, فيه أيضاً عالة الفرح وسرور الناس نقول قد يكون هذا محل انتفاع لكن لا بفزغ كما سمعت هناك من, من يعني يحتفل في السنة الميلادية يقال بمليار ما أدري أنا سمعت هذا كذباً أو ما انا مثلاً استبعته لكن أقسم لي ان في ملايين أو مليار مفرقعات بس احتفالا بالسنة الميلادية يا لهوي ماذا سيحدث كم مليار سؤال سيكون كم سيكون السؤال عند الله رل الماس بهذا المال هذا ما المسلمين هذا ما المسلمين, هذا ما المسلمين؟ يعني, يعني يعني هذه مشكلة كبيرة جدا فنقول بيشتري في البحث لا تسمي شان لا تسمي يا حسناء انسحي ما كتبتين ما صح هذا أثناء أمسحي, امسحي ما كتبت الآن أخطأ من الاداب عدم عدم عدم عدم التسمية وعدم الك... امسحي هذا امسحي أيضا امسحي ما كتبت الآن امسحي ما كتبت وأنا أعني بالأفراح في الأفراح اشترى كثير جدا بالاف مؤلفة فهذا أخطأتي من الأداب عندنا لا نسمي شيئا ولا أحدا ولا بلدة ولا أي شيء ما يصح ما صح التسمية بحرم الأحوال أو حتى أسيا تقول ألعابنا اليوم وإن كانت وإن كانت ممتعة لكنها خطيرة جدا ومتحدث منها كوارث أنا أقبل مع لكن لو سمحتي لا أحد يكتب قط اسماء أحد ولا ما في ما في هذا, هذا هذا هذا أدب نتأدب به. قديلا عنك يا حسن. أقول دفع ملايين أو مليارات دفع آلاف مؤلفة في شيء لا يكون في نفع هذا هذا بذخ هذا, هذا سئل عن صاحبه وهذا المال عاري عندك ليس مالك ليس مالك هذا مال عاري عندك لذلك ستسأل. ان نسب قال لن تزول قدم عبد حتى ايش حتى يسال عن عن مالي كيف اقتناه وفيما انفقه امات رجل بفرح ابنتي واسمع انه اتى اتى بحاصه 1000 وفرقات هذا الرجل ايش هذا ماذا الجهل المركب في هذا الباب وتضييع المال دون, دون منفعه فلو حتى فيه نفع وهو النفع المعنوي حتى لو فيه نفع معنوي او حتى اسيا قالت ان فيها كوارث بعد ذلك يا رب يسرح حانا جميعا فهنا يعني شراء مال نفع فيه تضيع للمال ونهى أن يعني عن شد المال نعم في المال سؤالان كيف اكتسبه وفيما أنفقه ويكون التعاقد هنا في أكل مال الناس بالباطل نهى الله تعالى عنه فمن ذلك بيع العقار والحياة الآن قد نقول بيع الحياة صح علماء الفقه قالوا بيع العقار والحياة لا يجوز العقار ايش فيها ما فيها فلقد أقول بيع العقار والحياة صحيح الآن الأطباء الأطباء يستخلصون السم ويجعلونه دواء أو يجعلون منه دواء ما يجعلون كل دواء لماذا صح الآن هو أنا قلت لأنه قد, قد قد قد ينتفع به دواء قد ينتفع به دواء أهل الطب ينتفعون به دواء وعندما شراء الحياة لتعمل جلد الحقائب حقيبة المرأة فيها رفوية او جلد الساعة على من قال أن دماغ جلد الحياة يطهرها قالت الشفعية فيبقى شراء هنا يكون إيش. يكون صحيحا المفرقعات طبعا من حيث سمن انا قلت ينتفع بها متعه لكن البذخ فيها والغلو هذا الذي لا يجوز بحال الاحوال فجلد الحيه ممكن يعني بالدبغ يعني ينتفع به ينتفع به جلد الحيه قد ينتفع به طبعا الفرقعات كما قلت في الاعياد وفي بالضبط شوف شوف هنا هنا بليل الجزا الاخير قال حرقت المفرقات مناس وتاتمت أولاد وهي ايضا تعوق العديد بسبب هذه المفرقات الله المستعان الله المستعان يعني حتى الفائدة التي فيها فائدة فيها كوارث كما قال الغلط المقصود هنا عندنا في هذا الباب قد يباع ويشترى العقار التي قال فيها فقاؤنا ولا يصح لانها ما فيها شيء ما فيها مفعق قلنا لا فيها مفع لا الطب جلد الحياة وتمسح بتعمل حقائب النساء بتعمل منها والشفعي قال بأن دباق يطاهرها قال أنا أقول لما نفعل معذوبة وفي معنى هذه السباعة التي لا تصف الاستياء والقتاد عليها كالأسد والذئب والنمر طبعاً الأسد والذئب والنمر قد قد يعني هنا قد نقول لا يجوز لا يجوز البيع الشراء فيها إلا أصحاب السركل مع المعهود اللي بيعملوه السركل هذا كله باطل في أشياء كثيرة حرام ولا نظر اعتناء الم... اعتناء شوفونا الكلام كلام عجيب جدا من الفقهاء يقولون ولا نظر الى اعتناء الملوك السفله المشتغلين بالله بها وكذا لا يجوز بيع الغراب ونحو لانه ما في فائده فيه ولا نظر الى ريش لاجل النبل لانه ينجز, بالانف... ينجز بالانف... بالانفصال هذا عندنا نح، واما الجمهور ريش الريش اضوا البداه وكذا لا يجوز بيع السموم ولا نظر إلى دست في طعام للكفار، وأما ما يفعل الملوك من دست طعام للمسلمين، فهؤلاء يفعل خبيثة يشتري السم الذي يقتل المسلمين، لا لا يقتل الكافرين. عمدا قد قد يكون شراء السم جائز، لأنه ممكن استخدام القليل منه يكون ترياقا، قد يكون ترياقا. أما وضع السم للمسلمين خلت تعالى ما يقتل منا متعامدا، فجزاءه جهنم خالدا فيها. أما الات الله المشغلة عند كل ده الاسئله فان كانت بعد كسرها لا تعد مالا كان من الخشب وذلك يبيعه خشبا يدوز، لكن بيع البيانو الآن الان الوقت بيمشي بالجيتار يمشي امام الناس بالشرط ومضرب التلس والجيتار على الظهر الجيتار ما ما ادري بيوضع على الظهر ولا على البطن لكن هو على الظهر طبعا اما الطويل هذا اللي هو له عصايا طويله جدا ما اسمه لا اسمه هو طويل جدا هو كالغيتار لكنه طويل جدا وهذا وكبير جدا أيضا وضعه فبيمشي فيه كأنه يمشي كأنه يعني تقول رجل من كوكب المريخ اسمه تشيلو اسمه تشيلو ما أدري والله فأنت أدري أنا ما أعرفه لكن أنا أعرف الغيتار فشوف أو هذا بيمشي فيه بيمشي بيمشي بي. فيه بي كأنه كما قلت رجل فضائي ماشي بين الناس يعني هو أعلى من الناس ماشي طاير وأيضا تغتوب خالد تشيله يعني كل عارف ما شاء الله هذا جيد فانظروا إلى هذا هذا كله لا يجوز فعله لأنه لا نفع فيه بل فيه إيش فيه ما فيه من المصايب فيه ما فيه من المصايب لأنه فيه نبات ال الناقف في القلب فيه ما فيه من الحرمة نعم ولا يفعل ذلك الله أهل وكذلك التنبور والمزمار والرباب وطبعا للكوبة الكوبة هي الطبلة يعني ونسألناها عن الكوبة ورد بسناد حسن أنه نعي عن وكان بعد كسر يورد يتعد مالا المتخذة من الفضة والذهب وكذلك الصور والأصنام كلها إذا كسرت كالأصنام التي من ذهب إذا كسرت ينتفع بالذهب الذي فيها يعني يستخدمونه شيله من اجل غناء قال الاودني من علماء الشافعيه محمد محمود ابو بكر المحمودي يصح وقال محمودي او اسف محمد عبد الله بن محمد بن مصيف والمحمودي ايضا قال ذلك قال قال بالبطلان لا يجوز يعني هي بألف ولأنها ولانها تغني باعها بألفين يعني زاد ألفا من أجل غناء هذا لا يجلس لأن الغناء حرام عندنا إن قضي غناء بطل وإلا فلا قلت بحديث أنس من جلس إلا قين يستمع منها صب في أذنين وأنق من جلس وحديث في ضعف لكن حسنه بعض العلماء <تصفيق> هي مستماعات مستماعات في الأذن لا لا رجل جاء بأصانع شجر وضعها في صلوا نعم هذا صحيح يا, يا نايم نسأل الله على أن يحمد أن يحفظنا زقنا الحمد والشكر على نعمه نسأل الله أن يهدينا هذه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس إلى قناعة استمع منها صب في أذني الأنك الرصاص المذاب حديث أبو الراهي رضي الله عن الرضاء أن رسول الله قال يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمان قرد وخنازير قالوا يا رسول الله لس يشهدون أن لا إلا أنك رسول الله قال بلى ولكنهم اتخذوا المعاجف والقينات والدفوف فباتوا على لهوهم ولعبهم فاصبحوا قد موسخوا قردة وخنازير والحديث أيضا في ضعف لكن حسنه العلماء البخاري قال قال لا يكونن من أمتي أقومنا يستحلون الحر والحرير والقامل والمعاجف ولا ينجلن أقومنا جن يروح عليهم بساريحة لهم يأتيهم يعني سطير لحاجة فيقولون ارجع ارجع ارجع غدا فيبيتهم الله تعالى الله علما ويضع العلم ويمسخ ويمسخ آخرين قردة وخنازير الأيام القيامة اللهم احفظنا رب العالمين وإذا قلنا بأنه لا يجوز بيع ال ال ال ال, ال... الأما بزيادة والزيادة من أجل غناها أيضا اختلف العلماء في بيع الكبش النطاح او الديك الضراب يعني لانهم الان في اسبانيا اشكال كالثور شراء الثور من اين الهيجان الذي وفيه بيشتري الديك ويجعل الديك يتصارع مع الديك صراع الديك يقولون صراع الديك بل ويتقبل والله الجن والله الجن يبحثون, يبحثون عن هؤلاء يضحكون عليه الجنون والجن فيه الخفه لا يمكن يتصرف بهذا التصرف ياتون بديك امام ديك ويتصارعان و... و... والمقامره ايهما غالب تكون المقامره عليه هؤلاء قوم فضل الله قلوبهم ففضت عقولهم وخلت عقولهم من من من من ولذلك قال إذا اشتريت ديك من أجل, من أجل هذا الأمر المناسبة هذه والمقمار عليها وأيضا صراع الديكا ما هو نعيم يقول شو جدا في أفغانستان خبل خبل خبل عظيم أو يشتري كبش للنطح فيزيدوا في هنا أصله صحيح لكن يزيد فيه الثمن من أجل النطح هو ما اشتراه إلا للنطح لا للأكل هذا ايضا فيه ما فيه من الحرمة فالديكل للهراش حرام والكبش للنطاح حرام وإن كان في خلاف لكن الراجح فيه أنه حرام في هذا الباب لانه اشتراه لعلة لمنفعة ليست معتبرة في الشرق نقف عند هذا نقف عند الـ الـ الـ الـ الـ الشرط الثالث نقف عند الشرط الثالث ولو في اسئله تفضلوا حتى ننتقل نحن إلى أصحاب المكسر والكلام على السنمي لو في أسلاء أهو الزون تفضلوا وارد إيش مسكي وارد تسألين عنهم يحل ولا ما يحل يحل طبعاً انتفاع بهم موجود نفضلوا مشينا يا كريم أجل لكم الله نعم هل كلب المعلم صحيح قناعه بأي صورة؟ نعم صحيح قناعه بأي صورة إلا صورة الشراء لا يجوز شراء لا يجوز شراءه بيكون فيه كرامية نعم مسك الورد هل في تفجير حسب حسب مال الإنسان الذي اشترى كنت في الخليج كنت في دبي كان رجوا افاضل جدا بيشتري لو تعلمون زجاجة المسك المسك العود العود بألف ريال شيء يسير جدا بيشتريه هذا لا أدفع عليه لأنه ألف ريال عنده كربع ربع جنيه عند المصريين مثلا ألف ريال عنده المال عنده كثير فالآلف ريال عنده لا يعاتب عليه المسألة نسبة وتناسب لكن لو رجل ما عنده ما يكفي أولاده طعاما وشرابا ونشتري أشتري بألف جنيه مسكن هذا يعلقوا على باب زويلة أو لا, لا فما يجوز يحرم عليه ذلك فالمسألة بالنسبة وتناسق انتهينا من من هذا هل أخرج طيبان أنا محضر الفاسر. أستسمحكم الآن أهل الزوم هل تسمحوا لنا ماذا عندكم؟ تسمحوا لنا نستمعكم أيضا حتى نبدأ في صحيح البخاري مع مع فيصل مع المشير الآن غرام بعض البخور بتلات ثلاث ليات السعودية غرام طبعا عنو غرام بعض البخور بتلات ثلاث بو بو <تصفيق> نعم يقول دخلت العربيه للعود فلما رأيت ذلك قلت للبايع انا أخطأت مكان صح وربك لكنك أصبت مكانا آخر من ديلك في خير من الدنيا وما فيها بإذن الله اللهم اجعلنا كذلك ذلك يا رب الدخان يدخل بايع النجس نعم بايع الدخان لا يدخل بايع النجس لكن يدخل في الحرمة للخفص لأن بيع الدخان يفسد, يفسد الصحة فصار ماله خبيثا لأنه يفسد الصحة وليس ناجساً لأن البشر الدخان ليس ناجساً وكانت له رائحة خبيثة كالبصل والصوم لكن بايعه حرام لأنه يفسد الصحة البرفان أي البرفان طبعاً كل ما كان يعني عالي الثمن جداً فيه مغالاة في الثمن وكان الرجل ليس المقتدر الذي عنده ملايين أو مليارات فهذا يعاتل طبعاً ويكون حرام لكن الذي عنده المليارات ما في لو يشترى به. بعشر آلاف لا لا لا يعاتب على ذلك. لكن الحمد لله أن الفقراء لا يفهمون هذا. لا يكسر قلب الفقير إلا بكسر الذهب. عندما الرجل عن في خصاص واحد أقل أو أطلق المضمون حتى يسلم عليه على على أهلي. لا تبي دعيب رأسي. هل ينفذ الخصاص أو الحد في الدام؟ لا لا ينفذ الخصاص أو الحد في الدام. لا لا ينفذ الخصاصي. كما حضر سام في قصو الفرق لقولنا فهذا على البيوناء لأنه يستخدم للصيد وهذا صحيح حتى الأسد لو استخدم للصيد وترويده كان جائزا قلنا بجوزه طيب بالنسبة للزوم Zoom أنا استعزمكمنا المحاضرة قد انتهت والإجابة على الأسئلة قد انتهت فأشكر لكم فضلكم وأستميحكم عظما.جزاكم الله خيرا خيرا.جزاكم الله حسنا ونفع بكم الأمر استسمحكم وأستميحكم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.